كتاب الطلاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيل حيضاً أخرى مستقبلة سوى حيضها التي طلقها فيها وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. أن أبا أمر ابن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه وفي لفظ ولا سكنا فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين في يا بك فإذا حللت فآذيني قلت فلما حللت ذكرت له أن مؤاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن آتقه وأما معاوية فصعلوك كل مال له إنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال إنكحي أسامة بن زيد فنكحته فجاء الله فيه خيرا واغتبطت به باب العدة عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي. وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الودع وهي حامل فلم تنشد أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بأكت رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيئة فلما قال لي ذلك جمعت علي في حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي قال المشهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دنها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر باب تحريم إحداد المرأة أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت توفي حميم لأم حبيبه، فدأت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وأشرا باب ما تجتمبه الحاد عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد رأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وأشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب أصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قصط أو أذفار العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد والنبذة الشيء اليسير والقصط العود أو نوع من الطيب تبخر بهم مفساء والأغفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه وقيل هو إطر أسود القطعة منه تشبه الضفر وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحدى كلن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به فقل تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بأرة فترمي بها ثم تراجئ بعد ما شاءت من طيب أو غيره الحفش البيت الصغير الحقير وتفتض تدلك به جسدها